<تصفيق> <تصفيق> خوف <خوال> الله من الشيطان <الرجيم> الله من الشيطان الرجيم Ahem, <clears throat> <clears> ahem, <throat> Thank you. Mm -hmm. We'll like